والذين كفروا عماذا عم أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خَلَقُوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارتهم عَلَمْنِ إِن كُنْتُمْ صادِقِينَ وَمَن أَضَلُّ مِن مَن يَدْعُونَ دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ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 قل أرأيتم بال مِن من عند الله وكفرت به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على متنه فأمن وشاهد إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهزدوا به فسيقولون هذا إفك قديم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 هؤلاء ذايت أصحاب الجنة خالدين فيها فِيهَا فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا إنسان بوالدين إحسانا حملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفصله ثلاثون شهرًا.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 أني تبت إليك وإني من المسلمين أولائك الذين لا تقبل عنهم أحسن ما عملوا ولا تجاوزون سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد قلات قرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا ما إِلَّا اساطير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 أزهار أزهار في أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار أزهار بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وذكر أخا عاد قَوْمَهُ درطمه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه. وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه.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 قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجادون فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، وَمَن لَا يُجْبِدَ عِيَالَهُ فَلَيْسَ بِمَوْجِدٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءٌ أُولَاءَهُ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ